فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآءٍ إِنَّا أَذْرَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَظْهُرُ الْمَرْءُ مَعَ قَدْمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْتَنِي كنت and turaba